كلك طيرما خلناشيغالي علي وما خلنا شيرغا عليوان الحيةوان والحبيت وينو والوين وينو وينو والوالحبيت وينو ואלה אדום אין תפאלי ואלה מזעקי יחאלי ואלה אינטלם עזבני ואלה מזעקי ילחאלי ואלה אינטלם עזבני ויש בחש פזאמה, הג'אתם נבעינו. ואינו ואינו جو الغلي والعداب نتحاج יאללה! חוי ف ش والي والبح الألوين ف شوا والي والبحية اللوي صار ودشماني محد معاي طلما <تصفيق> تدرونوا يا عالم ناري بشلاي من عصم رطي ويلاري ملغزلان طلما <تصفيق> تدرونوا مناري بشلاي من هالصمر الطيوي لاريم الغزلان اميوها لو بلغا للجانز عيلان انت خذيتي عقل وماني دريان اميوها لو بلغا للجانز عيلان انت الخذيتي عقل وماني دريان من بعدها لا أحرم كل النسوان إذا الله خلاني لا أخذ حبياً من بعدها لا أحرم كل النسوان اميوها لو بلغا للجانز عيلاً انت الخذيتي عقل وماني دريان لجانس عيلة انت الخذية عقل وماني دريان شفت الورد بخدود والله ذابل اني حبيت الغالي منه جاهل شفت الورد بخدود والله ذابل قتلوا جوا في سانك شنهو شايل قلت حبيبي قليبي هذا رمان עשו בשלפתך منكم بشارع الله وكتابه قهودكم مشروبة بل عزي مديورة لنعطى لبعدكم جينا نخاطب نورة خطابة خطابة جيناكم خطابة القرب منكم بشرع الله وكتابه نورة عاطية مالحة جيزية عندي أربع عشر من حق البني خطابة خطابة جيناكم خطابة ريد القرب منكم بشرع الله وكتابة شباح مي مركوبة شرطة لأول تاكسي شباح مي مركوبة كيلو ذهب بدنا بيوم الخطوبة خطابة خطابة جيناكم خطابة ريدة لقوب منكم بشرع الله وكتابة חטאבה חטאבה ת'אינכם חטאבה ראית לקורו במנכם איפשר עללה וכתבה ن تك منداربر مثل هاوا وال المياشي يرني بها شي صفني جالي ت شيصفقييرني مثل هاوا What in it? What in it? بينووب ا اللهلي وفغلي اسم برلفورك بي نوبي اكشاملنا تالفلي اسمني بحنارن ورن ورن و ورن و ورن ورن ورن ورن لاني وسمناار كلهن ما دفنني أخوي المت <سؤال> تبيده ما دفنني أخوي المت تبيده ما دفنني ما دفنني ركض للدود دلاهن علي الجمر واللا الج والخ الع الحبر يز الحبر الح يز I'll yeah, burn الظلام وليال حبيت انا حبيت روس البراطم شلتك بحضن شيء والله والله حبيت روس البراطم شلتك بحضن شيء يا يا با ليقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنيين ليقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنيين لشري اللي الشال من الجمالة عين شعينا لغات زالة بنيتـ За handy والأصغرير الشال من الجمالة عين شعينا له مزيد الحاوض واللالا على النود وصزلب خش المقلوجشود وال لا على النج وصز ييقون ييقون اهل و اهلك بجري و جيران ثنيا <تصفيق> يقبوني يقبوني والد يقبين اهل و اهلك بجري و جيران ثنيا هل وك جاية ووجيرة أ نزنيا؟